بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس وبشر الذين آمنوا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 يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 كذلك زوين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجذي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتِهُمْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءٍ أَتِبِقُرآنٍ غَيْرِهَا ذَا أُوْبَدِّهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُوْبَدْ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَتَبِعُ إلَّا مَا يُوحَى إلَيْهِ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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض به نبات الأرض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كذلك نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَى نَعْبُدُونَ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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُلْ يَعْمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُنَبَرِي أُنَمِّمَ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي أُمِّمَ أَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ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 مَتَاعَهَا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاِذْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَنكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ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 قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين